الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته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 أعظم الوصايا وأجل العطايا هي الزاد الأعظم والطريق الأكرم والسبيل الأمثل إلى رحمة الله جل وعلا وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا عباد الله أن القرآن العظيم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 شيوخا مجربين ولا كهولا متعلمين لكنهم فتيه قضى عليهم الله قضى الله جل وعلا عليهم بالنوم سنين عديدة ومع أن الانسان لا يكون اضعف حال من حاله وهو نائم الا ان الله جل وعلا رزقهم الهيبه لا يتسلط عليهم عدو عابر ولا وحش ولا وحش كاسر بل إن الأرض على دقتها منعها الله جل وعلا أن تصل إليهم قال ربنا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ثم بين جل وعلا قبل ذلك السبب الأعظم في حفظ الله جل وعلا لهم وهو أن توحيد الله كان راسخا في قلوبهم قال الله جل وعلا عنهم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا فحفظ الله جل وعلا أبدانهم بما في قلوبهم من عظمة الله جل وعلا وهذه القلوب أوعية وحظ كل امرئ من رحمة الله على قدر حظ قلبه من عظمة الله جل وعلا في قلبه فكلما كان القلب ممتلئا بتوحيد الله ومعرفة عظمته وقدره جل شانه كان أدنى وأقرب إلى رحمة ربه وخالقه وسيده ومولاه وكما يحفظ الله جل وعلا بالتوحيد الأبدان يحفظ الله جل وعلا بالتوحيد البلدان والأوطان قال الله جل وعلا للخليل إبراهيم واذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فقرن جل وعلا بين إقامة بلد مبارك وبين إقامة التوحيد في القلوب والبعد عن ألوية الشرك ومظاهره جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الذين هم أهل الله جل وعلا حقا أيها المؤمنون قال الله جل وعلا عن أهل النار وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعمل صالحا أي نقول لا إله إلا الله فبين جل وعلا أنها منية كل متمن في الآخرة وهي القسيم بين أهل الجنة والنار عباد الله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 ولوالديك بالبر وقال وهو أصدق القائلين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وحق الوالده اوكد واعظم أجل قال ربنا جل وعلا حملته أمه وهنا على وهن وعند أبي داود في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوما في حلقته فجاءه رجل فقال يبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني خطبت امراه فابت أن تقبلني ثم خطبها غيري فقبلت فقتلتها لما أصابني من الحنق عليها فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا هذا ألك والده أي والدتك حية قال لا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 أن هذه الدنيا دار حزن يحزن فيها المر ويخشى من الموت وكم غيب الموت من أهل واقارب ويحزن فيها المر لأنه يشقى كدا وسعيا ليعول نفسه ويعول ويقوت من يعول ويحزن فيها المؤمن خوفا من النار أن يدخلها فهذه الثلاثة اجماع كل حزن والله جل وعلا قال عن أهل جنته وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أذهب عننا الحزن كله فهم في الجنة لا يخشون النار وهم في دار خلود لا يخشون الموت وهم في دار يرزقون فيها بكرة وعشية لا حاجة فيها أن يطلبوا رزقا أو أن يلتمسوا قوتا قال الله عنهم وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور فبمغفرته غفر لنا الزلات وبشكره قبل منا الحسنات وضاعفها لنا الذي أحلنا دار المقامة من فضله أي ليست دار عبور بل دار خلود من فضله أي بسبب رحمته جل وعلا علينا الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي تعب في أجسادنا ولا يمسنا فيها لغوب أي تعب في أرواحنا فجمع الله لهم السلامه في الجسد والأرواح وهذا من تمام النعمة وكمال المنة من الله تبارك وتعالى عليه دل القرآن أيها المؤمنون على أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله والله جل وعلا يقول والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون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 انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ومكر يقوم به عصاه المؤمنين يمكر الرجل لينال اذى من اعراض المؤمنين واعراض المؤمنات يتربص بهم الحال ودائره السوء يريد ان يصل الى قصده منهم وربما يتحقق لبعضهم شيئا مما يبتغيه وينبغي ان يعلم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 حين يوسد في قبره وتحل عنه أربطة الكفن فيرى عاقبة مكره عيانا فيتمنى أنه لو لم يمكر بمؤمن ساعة من الدار ثم يرى ذلك حال يقوم الاشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم جل وعلا فإذا رأى ذلك استحيا من ربه جل وعلا وعليم أن هذا هو الخسران المبين وقد جاء فيه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 قال الله جل وعلا فاليوم ننساهم كما نسوا بقاء يومهم هذا عباد الله ومن دلالات القرآن التي دل عليها أن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا ختم له بخير أن الله إذا أراد بعبد خيرا ختم له بخير ووفقه للعمل الصالح فالعبرة بالخواتين وما وقد كان وما زال باب التوبة مفتوحة والله يقبل التوبة عن عباده جاء فيه عند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي امامه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا طهرا قالوا يا رسول الله وما طهور العبد قال عليه الصلاة والسلام يلهمه الله جل وعلا عملا صالحا ثم يقبضه عليه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 الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين الصفى أما بعد عباد الله فإن من دلالات القرآن أن الله جل وعلا أعظم ناصر وأجل حفيظ والعبد وهو يتقلب في أيامه هذه لا بد له من مرهوب يطلبه ومن مرهوب يخافه ويدفعه ولا يدفع مرهوب إلا بالله وحوله ولا يطلب مرغوب إلا بالله جل وعلا ورحمته، وقد دل القرآن على أن الله جل وعلا لا يضيع اهله وأنه تبارك وتعالى لا يخذل أولياءه، ولما ألقى خليل الله جل وعلا إبراهيم في النار أحرقت النار منه وثاقه، وخرج سلام الله عليه يمشي على قدميه، فلما رآه أبوه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 وهذا يعرف في الشرع وفي العلم بتأول القرآن فإن الإنسان ينظر إلى آيات القرآن فيتأملها ثم يتأولها والمعنى بأن يتأولها أن ينظر ما الدعاء فيقول، فمثلا قال الله جل وعلا عن الصديق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة إنه من عبادنا المخلصين فيقول المؤمن في دعائه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 وهكذا في غيرها من آيات القرآن وهؤلاء المؤمنون يقولونها يقولونها في الدنيا تعبد ويقولونها في الآخرة تلذذا ومما يحفظ الله جل وعلا به عباده أن يقوم العبد بطاعة الله تبارك وتعالى فإن أقداما مضت وتمضي إلى المساجد تجيب الجمع والجماعات حق على الله جل وعلا أن يحفظها وان قلوبا تخشع وتجد عند قراءه القران حق على الله جل وعلا ان يهديها وان اعينا تذرف دمعها خشيه لله حق على الله جل وعلا ان يحرمها على النار وان جباها تسجد لخالقها وبارئها ترجو رحمته وتخشى عذابه حق على الله جل وعلا ان يعزها وان, وإن ايد تعطي مما اعطاها الله جل وعلا حق على الله جل وعلا ان يرفعها ويعلي شانها فعلى قدر حظ العبد من التوفيق للعباده يكون حظه من حفظ الله جل وعلا له واصل التوفيق للعباده انما يقوم على شان عظيم وهو مخافه الله جل وعلا فلا يمكن ان يوفق كل التوفيق إلا من كان أعظم خوفا لله قال الله جل وعلا في نبأ موسى مع قومه قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فقول الله جل وعلا أدخلوا عليهم الباب هذه علامة توفيق وقول الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون اخبار عن صفة هذين الرجلين وقول الله جل وعلا أنعم الله عليهم اخبار بأن من أعظم النعم أن يرزقك الله جل وعلا أن تخشاه في الغيب والشهادة ومن عرف عظمة الله حق المعرفة لم يكن له بد إلا أن يخشى ربه ومن عرف الله حق المعرفة لم يكن له ملجأ ولا بد إلا أن يخشى الله وعلى قدر علم الإنسان بعظمه خالقه وسيده ورازقه على قدر خوفه من الله جل وعلا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولمن خاف مقام ربه جنة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال عن زكريا وهاله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا فيما عندنا من الرحمه ورهبا أي خوفا مما عندنا من العذاب وما منع الصالحين أن يعصوا الله عدم خلوتهم فإنهم يخلون كما يخلو غيرهم ولا عدم قدرتهم فإن الله أعطاهم حافية في أبدانهم وأموالهم وما منعهم أن يعصوا الله جل وعلا خوفهم من الناس فالناس يمكن, يمكن ان يشترى رضاهم بالدينار والدرهم لكن منعهم من معصيه الله خوفهم من مقام الله جل جلاله والله ايها المباركون مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وسعت رحمته كل شيء فلا ذنب تعجز عنه رحمه الله ووسع علمه كل شيء فليس شيء موجود إلا والله جل وعلا يعلمه ووسع سلطانه كل شيء فليس أحد موجود إلا والله جل وعلا قاهره بل إن حملة العرش وهم حملة العرش الله جل وعلا مستغن عنهم كل الغنى وهم على قربهم من ربهم فقيرون كل الفقر إلى رحمة وعظمة ربهم جل جلاله فالسعيد من جعل الله جل وعلا له في قلبه نورا يهتدي به إلى معرفة الرب تبارك وتعالى قال أصدق القائلين نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ومن حفظ الله جل وعلا في ليله ونهاره بإقامة طاعته واجتناب معصيته زاده الله جل وعلا نورا في قلبه على أنه ينبغي أن يعلم أن من دلالات القرآن أن أهل النار عياذا بالله لا يموتون فيها ولا يحيون لا يموتون فيستريحون ولا يحيون فينحمون وأما العصاه من المؤمنين فإنهم يموتون إماتة في النار ثم إنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر فيلقون على نهر عند أبواب الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السين قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد يخبر عما يكون من أهوال يوم القيامة قال فيمر المؤمنون على الصراط فمسلم مخدوش وناج مسلم ومنهم من يلقى على وجهه في النار حتى اذا فرغوا قال الذين نجوا منهم لربهم ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فاذن لنا فيهم اي في الشفاعه فياذن الله ويقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان مثقال دينار من ايمان فاخرجوه فيخرجون أقواما ثم يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن امرتنا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرين ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن امرتنا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فاخرجوه فيخرجون خلقا ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين ثم يضع جل وعلا يده في النار فيخرج منها أقواما قد امتحش فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيد ثم يقال له مدخل الجنة فإذا جاءوا على أبوابها سألوا الله جل وعلا شيئا مما يرونه فيقول الله جل وعلا لهم لكم ذلك وعشرة أمثاله معه فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول وارحم الراحمين ألا أعطيكم أعظم من هذا فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا فيقول الله أعطيكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا ألا وصلوا وسلموا على ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك وأفارك يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى آباء وأمهات وإخوان وأخوات اللهم آنس وحشتهم ورحم وربتهم يا ذا الجلال والإكرام وارحمنا ربنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيق وأيده بتأييدك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم واجزه عنا وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء اللهم لطف بالمسلمين في كل مكان اللهم لطف بالمسلمين في كل مكان اللهم وحد صفهم واجمع شملهم على كتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعسيان اللهم إنا نسألك قلوبا ترضى قضائك وتشكرك على نعمائك وتحن وتشتاق إلى لقائك لا إله إلا أنت سبحانك إن كنّا من الظالمين سبحان ربك رب العزة حما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما في أكل كامل إنما أمره إذا أراد شيئا يأكل فهو يمسح له وارجو أن هذا الأمر واضح من ندوة النكاية وإما سمعتم الآن واسال الله يوفق الجميع للعلم النافع من امر ويمنحنا وان يمنحنا ويجاهدنا ويعيدنا في ديننا وان يعيدنا من وسيئات اعمالنا وان ايضا من مخالفه كتابه وسنه نبيه عليه الصلاة والسلام وان يعيدنا ايضا من الانفداء في الدين واختراع شيء لم يصحه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ونساله ان يهدي ضال المسلمين ويرده للحق والصواب وينصر دينه ويؤلي كلمته آل. ويوفق ولا تأمدنا لما فيه رضا واجنا فيه صلاح والعباد والبلاد كما نسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان للزرح بالدين والثبات عليه شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبه على خدر ما أفاه الله وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول كما ذكرنا الشيخ الله. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد فليبلغ الحاضر منكم الغائب هذا وردت لنا بعض متبرعات المجاهدين الله. الله. من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين يسألونكم الدعوات لهم وللمجاهدين بالنصف إن شاء الله وأصلح المجاهدين وأفقهم ونصر بهم الحق وتقبل ما يشاهده ماعنهم على خير وجاء دور الاسئله ونستسمحكم في عرض هذا السؤال في الاسبوع الماضي اجتمعت الشرطه التابعه للشرطه في الرياض في ملعب الملز ويسمون ذلك يوم الشرطه يتكرر كل عام وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل ان ياتوا بسياره ويربطون بصدامها حب ثم يجرها رجل باسنانه وثم يركب رجل في ض... فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية هذا الله سلوان هذا في ناس لديهم بعض باكستانيين وغيرهم واجدروا فيه البحث مع العلماء ودرسها العلماء وكلموا فيه الحكومة ونسوا الله يوفق أولادها الأمور لكل خير هذه بعضها يدرك بالتعلم وعلى العابهم يدرك بالتعلم ولكن لا يؤمنون أن فيها أشياء خبيثة للسونها فيها يجلوها العامة وربما كانت من الشعولة التي أخلوها من الشياطين والجن لا يؤمنون ولا شك أن في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر ثرا ولكن نسأل الله يوفق أولاة اللي لما فيه صلاح الامه ونجاتها المقصود هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها العاب لوانية وقد ناقشها العلم العلم ونظر فيها أهل العلم فيها أشياء تترفي التعلم من بعض في جر سحب الاثقال ورفع الاثقال وجر السيارات وأشبه الأمور. لكن يقال عنهم أنه يذكرون فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولا الأمور، فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا عن الناس شرًا وفسادًا، مم. وحتى لا يجروا في ذلك من أمور استحيل والشغوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلمها وهم يكذبون، وسوف يتابعوا هذا الأمر إن شاء الله. هذا مبلغ المجاهدين. نعم. سوف يتابع هذا. السلام الله نعم. وهذا مبلغ آخر المجاهدين. تقبل الله منك. اللهم صل على الشيخ بالنسمة. أصلح المجاهدين. الله العيار بالنعم كرود. إن شيخ درب الانسان يعني تعمل عمل ابن ادم يجوز هذا يجوز لها دول عقرود لها شيء آخر من خلقتها عندها, عندها لعب عندها شراسة في أشياء لكن ما هي لا لها, لها درب آخر القرود لها شيء آخر, لها شيء آخر. أحد الاقوى يقول أقصود إن شيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال لا هي لها سبيلت الخاصة تدرب مثلما يدرب الكلب على الصيد يدرب غيرها شو آخر. نعم. وهذا المبلغ للمجاهدين هنا وهكذا نعم. يعني اللي يريد أن يتبرع أي ما يزرب إلى بنك السباعة ويقع إلى فضيل سمحت لا هنا ولا إلى محلات الأربعة أيها هنا مصرف الراجحي الراجعي وسباعي وبنك الأهلي وبنك الرياض نعم نعم. نعم. المجاهدين هنا لا لا أحطاء لا اللولة مرت بهذه الأربعة ثم تقبضها اللجنة من هنا وترحبها إلى باكستان المندوب يا شف الله خير من ذب يستلم من جهة معينة هذه النقود هل يعطى أو أو لا تطاع؟ <تصفيق> لا الذي نعلم ما فيه إلا هذه الجهات الأربعة حسب أمر الدولة لأن لا تضيع الأمور لأنهم يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يطأينه يذهبون بها نعم نعم أو تسرق منه أو شيء لي عم آخر يقول أنا حالي بهذا السؤال لي عم شقيق لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله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 هل موقفي معه سليم؟ علما اني الآن مطرود من البيت جزاكم الله عنه خير جزاكم هذا منكر عظيم ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر لكن إذا كنت صادقا ارفع بأمر يا المحكمة أو يا الهيئة أو إليهما جميعا ارفع المحكمة والهيئة وافت الشهود عليه حتى يحكمه بحكم الله من القتل أو الاستتابة ولا تسكت لكن لا تكن وحدك شوف الذين يعرفون من اقاربك استقاذ العدول لانهم قد يقولوا عنهن كاذب ولكنهم طردنا قلت هالكلام لا لا بد ناس استقاذ اثنين ثلاثه اربعه يشهدوا معك عند المحكمه وعند رئيس الهيئه حتى ينفذ فيه امر الله ان شاء الله بارك الله فيك لا تسكت لا تسكت لا انت ولا غيرهم من يشاهدوا هؤلاء من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون ما يخالف الاسلام الواجب الرحوم بامرهم الى المحاكم والى الهيئات في البلد التي انت فيها ولكن لا تكون واحد الواحد ما ينفع لا بد ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون اعماله الخبيثه واقواله السيئه حتى يرفع بامره عن بصيره عن شهاده جماعه حتى لو قال هذا له غرض هذا كذا هذا كذا نعم <تصفيق> لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سماحه الشيخ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 وذكره أخوه فلا بأس هذا ما امره مشروع. مشروع يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال ما المفردون قال الذكر والله كثير والذاكرات ذكر الله مطلوب دائما قال تعالى وما يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو فله قديم ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا ذكرا كثيرا وسبحوا بغته واصيلا فينبغي الاولى ان يكثر من ذكر الله في كل مكان وإذا سمع الذكر الإخواني انتبه وذكر الله مثل ما ذكره إخوانه هذا شيء مطلوب وهكذا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي من ذلك لكن كونه يجي نظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو اللي ينكر بدعه ما فعله الصوفي ومنسوب الصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد المشعود في عهد الصحابة فانكر عليهم مشعود الله الله هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن أو ما معنا ما معي إلا الرحمن أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء أو يا وجه الله صحيح هل لا بسياد ما عندنا الرحمن والله وما الرحمن ما عنا إذا الله لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنت وسبحانه منكم ما يكون من نجوات ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له ومعهم أينما كانوا لكن معناه يعني بعلمه ومعنى أن معهم في الأرض يجب ان يعلموا هذا المعنى معهم الرحمن يعني بعلمه واطلاع عليهم ورؤيته لهم وشهادته لأحوالهم فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق أما يعتقد أن معهم في الأرض هذا منكر كفر ضلال هذا هذا قول الحلولية نعوذ بالله لكن معنى الكلام معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه ومعكم اينما كنتم يعني معنى عند أهل السنة والجماعة في علمه واطلاعه عليهم ولهذا قال ما يكون مجلساً له ورابعهم ولا خمسة إلا وسدسهم ولا من ذلك ولا أكثر لهما عمنا كانوا، ثم ينبئهم ويعملوا يوم القيامه إن الله بكل شيء عليم وسبحانه معهم بالعلم ولهذا بدأ الايه فلا ألم ترى, ترى أن الله يعلم السؤال والأيوان في الأرض وختمها بالعلم ايضا فبدأ الايه في وختمها بالعلم ليبين للناس أن مراد علمه سبحانه في أحوال عباده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 وان ذكرته في ملا, ملا خير منهم وان تقرب الي شبرا تقرب منهم ذراعا وان تقرب مني ذراعا تقرب منهم تباعا وان اتاني يمشي اتيتوه هروله هذا من الرب عز وجل حث للعباد على ذكره ومسارعه الى طاعته سبحانه وتعالى ومسيرها هذا اليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيه هذا التقرب منه جل وعلا الا هو سبحانه وتعالى مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته كل هذا صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يلم كيفيتها سواء سبحانه وتعالى فلا نكيف تقربه ولا نكيف مسيئه ومشيئه وهرولها فلا نكيف ذلك بل نقول على وجه الله سبحانه وتعالى لكن لكن من ثمرت هذا ومن مقتضاه أنه أسرع بخير إلينا أسرع بخير إلينا سبحانه وتعالى وأرحم بنا إلا وعلا نعم هذا مبلغ المجاهدين ايضا لا. لا لا. بارك الله لا. هل قول المسلم اللهم اني اسالك بجاه فلان او اسالك بفلان او باعمال فلان هذا هل هذا يطلب التوحيد هذا يسمى توسل التوسل أقسام توسل شرعي وهو توسل الى الله بطاعته وتباع شريعته وهذا فديه كله. هو الدين كله الدين هو التوسل الى الله بطاعته وتوحيده والاخلاص له في دخول الجنة والنجاه من النار فتوحيد الله وطاعه اوامره وترك نواهيه والوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل باسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواتك وهذا جائز ايضا إني بأسمائك أن اللهم إني أسألك في وصفاتك أن تغفر لي اللهم إني أسألك بإيماني بك لك ونبيك اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعة لك واتباعي لشريعتك ودائي الأمانة وبري والدي وعفتي عما حرمت علي ربي أسألك أن تغفر لي هذا توسن بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيب كل هذا توسل شرعي طيب مأمرهم به والتوسل الثالث التوسل بدعاء اخيك يدعو لك يا رياه ندعو الله لي اللهم إني أسمى أن تقبل دعاءه لي وما أشبه ذلك كما كان يدعو لأصحابه هو توسن بدعائه وكما دعا للأعمال حتى شرحوا الله توسل بدعاء الحي اذا دعا لك واستغفر لك تقبل اللهم منه هذا كله جاهل وكله شرعي وهناك توسل باطل وتوسل شركي التو... وهو نوعان نوع معناه شكل أكبر وهو التوسل الى الله بالتبطع بعباده الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك كما قال الكفار ما نعبدهم إلا المقريبون الله الزلثاء هؤلاء شبعون عند الله هذا شكل أكبر يتوسل بالانبياء والصالحين يدعوهم مع الله يستغيث بهم ينذر لهم يتقرب اليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد هذا شرك اكبر ويسميه بعض المشركين توسل وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالاصنام يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لهذا توسل شركي أكبر اكبر اما اللي سألت عنه ايها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع وأن تقول اللهم أن بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان هذا, هذا بدعي لا يجوز ولا شبشد لكنه من وسائل الشرك والصحيحين لجمهور العلم لا يجوز التوسل به يعني الله ما شرع على أن بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان ولكن نتوسل بأسماء الله وصفاته وبأعمال الصالحة كما قال عز وجل ولله الاسماء والحسنى فادعوه بها وقال في الحديث الصحيح من قال اللهم اني اشرك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم سمع انك واجب ان يدعو بها للدعاء قال لقد سال الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى وقال شاء الله كذلك حديث ثلاثه الذي دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخره اتوسل الله ببرد أحدهم ببر والدي واتوسل الى الله في عفته عن الزنا واتوسل الى الله باداء الامانه فرج الله عنه بالتوصل بجاه الإيمان والتقوى والعمل الصالح وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع او بدعاء هي لك الى هذا هو المشروع أما التوسل بجاه فلان أو بحياه فلان أو بذات فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع بل هو بدعه ولا عند اهل العلم ان ده امثال العلم لا يجوز لان توسل غير مشروع ما شرعه الله لنا مم. نعم دي بالimani والثافي والديه اداء الامانه الله او هذا يشرع المؤمن بعد بعد الاذان <تصفيق> اذا المؤذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقولوا مثل ما فسألتهم أذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها اللهم صل الله عليه ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلت في الجنة لا تنبغي للعبد من الله فأرجو أن أكون آناهم ثم سأل الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة فلوضاء حلت له الشفاعة هذه الوسيلة منزلة في الجنة تصرف في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة وفي الأوض الآخر من قال حين يسمعون النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيئة والفضيلة وبعدكم ما قال محمد اللي انك إنك لا تخذو من هذا مشروع أيضا بعد الأداء دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيله الوسيلة في الجنة لا تنبغي إلا عبد الله قال النبي أرجو أن أكون أنا, أنا هو عليه والسلام نعم شفاعته في شفاعة وفلاكة في وفلاكة تطلب من الله ويشفع الأمة يوم القيامة حتى يقضى بينهم حتى يدخل اهل المؤمن وجنه لكن تقول اللهم شفع فيه نبيك اللهم اجعلني من اهل شفاعتك اللهم لا تحرمني شفاعته ما تقول يا رسول الله اشفع لي ما تدعوه بعد وفاته تطلب الله انها يشفعه فيه اللهم شفع فيه نبيك اللهم اجعلني من اهل شفاعتك اللهم لا تحرمني شفاعته يا ربي هكذا المؤمن يدعو يسوع ربه قل لله الشفاعه جميعا سبحانه وتعالى اما في حياتنا باس كان حيا بيننا بين أصحاب يا الله اشفع لنا يدعو الله لنا هكذا يوم القيامة إن ما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له يجتمع المؤمن ويقول يا رسول الله اشفع حتى يقضى بيننا إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا تقدم في هذا المكان غير فراء أن الواجب على العلماء التعاول في هذا الأمر وأن واجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويشرى الدين ويصبر على ذلك ولو من دون ولا ولو من دون مكافأة المكافأة عند الله سبحانه وتعالى كان الصعابة رضي الله وأرضاه ويدعونا إلى الله من دون مكافأة وهكذا الرسل عليه الصلاة والسلام يدعوني الله من دون أجر قل لا أسر عنه أجر الا إلا على الله هكذا العلماء والأخ الغير عليه من يدعو الى الله في أي مكان حسب ما إنهم من العلم ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاء في كل مكان حتى ينصر نصر الحق حتى تجتمع الكريمة وحتى يتعلم الجاهل حتى يرشد الضال أما تقاعس هذا ليس من الدين بل ما يزينه الشيطان ويدعي له الشيطان فلا يجوز التقاعس عن الدعوه الى الله من اهل العلم يجب على هؤلاء الله في كل مكان سواء كانوا قضاة او مدرسين او لا قضاة ولا مدرسين لكن عندهم علم عليهم يبذلوا مشاقهم حسب طاقه الطاقة فتبع الله ما استطعتم في بلاده وفي بلادهم مع اخواني وبعثاتي يشجعونهم ويصونونهم ويتفاهمون معهم ويتذكرون معهم في كل ما قد احتا حتى تكون الدعوه متعاضده واحده متعاونين متناصرين متفاهمين واذا غلط واحد منهم نبهه الاخر وتفهم معه الاخر حتى تزول الوحده وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الاخطاء وتزال الاخطاء هكذا واجب على العلماء نعم. واخر يقول سؤالي موجه سمحت الشيخ اجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره تمتعم بالصحة النعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم سماعة الشيخ إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرزة ومكسفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائي به ويستخدم وقع المسلمين الآن دليلا لابتناع الشباب الطريق الذي ينخدع في مظاهر الأمور وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وافدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في بدول جزيرة العرب قلبت معها مفاسد للأخلاق والزمم والعداد ان مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب يكشف يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا هذا المجتمع المسلم أرجو مسماحتكم القائد الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن وإذا, وإذا ترون تخصيص أحد الندوات عن هذا الموضوع موضوع معالجه في الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي بارك الله بارك الله هذا امر معلوم يا أخي وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر احوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عنايه كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان. فهم لا يدخلون وسعا في التضليل والدعوه الى ما هم عليه من الباطل والقاء الشبه على الناس سواء كانوا نصارى او يهود أو شوعيين أو غيرهم من اصناف الكفرة ولكن هذا يوجب على اهل الاسلام مضاعفه الجهود ضد عدوهم ما دام مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم فالواجب ان يكونوا ضد هذا العدو وان يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس الى الخير بكل نشاط وكل قوة والله جل وعلا يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الناس مفتنون ومبتلون ويقول جل وعلا هو الذي خلق السماء والمار في ستة ايام وكان عرش على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال سبحانه إنا جعلنا مع أرزنة لها لبلوهم أيهم أحسن عملا قال سبحانه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا هذا ابتلاء وامتحان يبتلي الله الاخيار بالاشرار ويبتلي الاشرار بعضهم ببعض والاخيار بعضهم ببعض حتى يتبين من هو الصادق في دعوه الى الله من هو الصابر على دعوه الى الله من هو مستقيم ومستمر من هو الضعيف الجاهل من هو المتخلف من هو المغلوب على امره من هو الواجب على العلم وعلى الدول الاسلاميه وعلى كل من يستطيع بماله او بعلمه ان ينصر الدعوه وينصر من دعا اليها وان يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعه وغير ذلك لا شك ان هذا امر عظيم جدير بالعنايه والجهد موجوده فيه بحمد الله ونسأل الله ينفع ينفعها بالاسباب نسأل الله انفعها بالاسباب نعم. والدوله نعم. وفقها الله قيمه بشيء كبير من هذا وعلى حسابها جم الغفير من الدعاه في ارجاء المعموره في اوروبا وأمريكا وآسيا وافريقيا جم الغفير كلهم يدعون إلى الله ونسوا الله يعينهم ويبارك في جهودهم ويرتقهم المزيد من العلم النافع ويمنحهم الصبر لهم العوان من كل مكان من إكوانهم نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون الله على علم وعلى بصيرة وعلى إخلاص لله ورابط بما عند عنده سبحانه وتعالى واخر يقول ما حكم ابناء الابن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد علما بأن الابن المتوفي له اخوه ذكور واناس ليس لهم ارث من جدهم اذا مات ابوهم قبل جدهم ليس لهم ارث وانهم من لكن يستحب لجدهم ان يوصي لهم بشيء في الثلثه اقل جبرا لهم لمصابهم لما مات ابوهم يستحب له يوصي لهم لانهم غير واردين ويستحب له ان يوصلهم بثلثه او بربعه او بقمسه او بشيء معين من المال ويستحب لأعمامه ويباسوهم اذا كان ابوهم ما اوصالهم ولكن لا يجد ما يظن بعض الناس ان هذا يجب لا انما لهم وصيه يساعدون نعم هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو ايضا سبب في الثروه الموجوده القائمه الان يعني. كيف يحرم ابناءه منه ولو ولو هل انت ومالك لابيه إذا كان مال شيء معين ولا اعطاه أبوه شيء معين نعم. انما المال باسم الاب المال للاب نعم بعض الناس يقول ان الجد يحق له شيء يقيني بيابس الارض إذا ما سمعت اذا بسم الله الرحمن الرحيم واخر يقول ساهمت في بنك البنك السعودي الامريكي بمبلغ 1200 ريال واستمرت استمرت المساهمة وأرسل إلى البنك المكسب لمدة أربع سنوات وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا فبعت الأسهم بزيادة تلتين عن رأس المال فاربوا إفادتي هل الزيادة التي استلمتها عند عند من رأس مالي وكذلك التي استلمتها عن الأربع سنوات حلال أم غير ذلك وإذا كان فما هي حلال فماذا أفعل بتلك الفلوس المساهمة في المذوق لا تجوز. لأنها يعانى على الإشبه والعدوان والله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فلك رأس المال والباقي تصرف في وجوه البر، في أماء الخير في على الفقراء والمساكين في قلائدين مدين معسرين في, في مساعدة المزوجين أو ما أشبه ذلك ولا تأخذ يكفيك رأس المال والحمد لله وعليك التوبة والاستغفار ما وقعت آه طبعت آه كتيبات طيب على. على. على. وفق الله جزيز <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>